بما شئت إن تنصرهم فلا غالب لهم وإن تخذلهم فمن ذا الذي ينصرهم من بعدك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم